نراق الصعود لمبتغ الرقي والصعود نظم العلامه عبد الله ابن الحاج ابراهيم الشنقيطي رحمه الله يقول عبد الله وهو اغتاس ماسما له والعالوي المنتما الحمد لله الذي أفاض من الجدى الذي دهورا غاضا وجعل الفروع والأصول لمن يروم ليلها محسوسا وشادد الدينا بمن ساد الورى فهو المجلي والوراء الى وراء محمد المبعوث رحمه الورى وخير هاد لجميع من درى صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه سماه قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذاهبا وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغربي أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية الذي فصوله منتابدا عن مقصدي ما ذكر فُنون غيره محذرا سميت مراقي السعود لمبتغى الرقي والصعود استوهب الله الكريم الماذد ونفعه للقالين ابذا مقدما أول من ألافه في الكتب محمد بن شافع المطالب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعب من خليقة لحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقد مسلوق كتاب أصول الفقه أصوله دلائل الإجمال وطرق التوجيه قيد تالي وما لاجتهاد من شرط وضح ويطلق الأصل على ما قد رجح فصل والفرح حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنذب مطلقا والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنامين أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متابعا كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفون. قد كل فَالصبي على الذي بغير ما وجب والمحرمِ وهو إلزام الذي يشُك. أو طالب فهى بكل خلق لكنه ليس يفيد فرع فلا تضق لفقد فرع فرعا والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع ذو فترة بالفرع لا يراه وفي القصول بي لهم نساو ثم الخطاب المقتضي بالفعل جزما لدى لداد النقل وغير الندب وما تركوا طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب اولى مع الخصوص اولى فهذا خلاف لولا وكرامه خذا لذا والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والابتناب وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وهي والجواز قد ففي مطلق الاذن لدى من سالفا والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا ماني او فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا وهو من ذكاء عم مطلقا والفرض والواجيب قد توافقا كالحتم والذين مكتوب وما فيه اشتباه للكرامة انتمى وليس في الواجب من نواني عند انتفاء قصد الانتفال فيما له النيات لا تشتارطوا وغير ما ذكرته فغالقوا ومثله التركوا لما يحظموا من غير قصد ذا نعموا سلم فضيلة والنده والذي استحب ترادفت ثم التطول تخب رغيبة فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأدريج بي أو دام فعله بوصف النقل والنقل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلام بالثواب فيه نبي المشد والصواب وسنة ما أحمد قد واضب عليه والضباب والظهور فيه واجبا وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قددا والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظامه مقرب قف واستمع مسائلا قد حاكموا بانها بالابتداء تلزموا صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا ككاكنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد ما من وجوده يجيء العازم ولا نزوم في العدام يعلم بمانع يمنعون دوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول لاستبراء والرضاء ولازم من عدم الشوط عدم مشروط لذا بالضبط كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم واجتامع الجميع في النكاح وما هو الجانب للنجاح والركن جزء الذات والشرط خرج وصيرة دليلها في المنتهج وما عله تراد فالسبب والفرق بعضهم إليه قد فذهب شوط الوجوب ما به نكلف وعدم ولا بالفيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوج بعث الانبياء ومعتمكن من الفعل اذا وعادم الغفلات والنوم بدا وشرط صحه به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاض والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزمه لي. اتفاق موجدا وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون بين وفي العباده لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الجمهور يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبري بصحة العقد يكون الآفا وفي الفساد عكس هذا يظهر إن لم تكون حواله أو تالف تعلق الحق ونقص يولف كفاية العبادة الإجهار وهي أن يسقوط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أقص من صحعة إذ بالعبادة يخص والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختار وقابل الصحات بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وقال فالنعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاده فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء أورنا كونه بفعل بعض يحسن لعظم النصي والمعون، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء والوقت ما قد داره من شارع من زمن مضيقا موسع وضده القضاء تدا ما سبق الذي أوجابه قدر ما من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع واجتا مع الأداء والقضاء ورب ما ينفارد الأداء وانتافيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر والرخصات حكم غيرا إلى سهولة لعذر قررا مع قيام علة الأصل وغيرها عزمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق صناعه لقم وما به للقابر الوصول بناظر صحاه والدليل والناظر المصير من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا لدراك من غير قضاك تصو ومعه تصديق وذا مشتهر جازمه دون تغجر أو علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو انه ولا يوافق والوهم والظن وشك محتمل لراجع أو ضده أو معتدل والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه يورف وإنما له لدى المحك تفاوت بحاسب التعلق لما له من الت... اتحاد منحة معا تعز جل لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي اليهما الايمان والجهل جاف المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود زوال ما علم كل في له اكتنان ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن هل يجب الصوم على بالعذر كحائض وممرض وسفر أجوبه في غير لولي رجح وضعفه فيه لديهم وضح وهو في وجوب قصد للأذى او ضجه لقائل به بذا ولا يكلف بغير الفعل بعيث الانبياء ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذو في المنهج وسرجها من بعد ذا البيت يجي من شرب شُرْبٍ خيط ذكاة فضل ما وعامد رسمي شَغَادَةٍ وما عطال نَاظِرٌ وذو الوهمي كذا مفرط في العلف فدر المحقظ وكالتي ردت بعيد وعد ولي وشبهها مما علم ولم رو قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحق وقا وبعده الإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروق فليس يجزى من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى وما إلها فهذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلد وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس ملتابه فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس وهي في فوض الكفايه فهل يسقط الاثم في شروع قد حصل بالامتثال كلف الرقيب فموجب تمك أو بينه وربك لا تردد شرط تمكن عليهم فاقدا عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمير بالذي امتنع في علم من أمارك المأمور في المذهب المحكم كتاب القران ومباحث الاقوال نفذ منزل على محمد لأجل الإعجازي وللتعبدي وليس للقرآن تعز البسملة وكونها منها الخلافين أقلا وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر وليس منهما بلا حاجة فللقراءه به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحات الاسند ووجه عربي ووفق خط الام شرط ما أبي مثل الثلاثه ورد ورجح النظر ثواتراً لها من قد غبر ثواتر السبعي عليه أجمع ولم يكن في الوحي حشم يا وما به ونا بلا دليل غير الذي ظهر للعقول والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع وال العكس له بعيد فصل المنطوق والمفهوم. معنى له في القصد قلت أصلو وهو الذي اللفظ به يستعمل نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل والكل من بيني له تجلى ويطلق النص على ما دلى وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد تقل وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذاتي إشارة كذا كلمات فأول إشارة اللفظ لم يكن القصد له قدع لما دلالة الإيماء والتبيه في الفن تقصد لذا ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط وغير موثوق هو المفهوم منه الموافق فقاسق المعلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد اعطاء ما للقظة المسكوتة من باب اولى نفيا أو ثبوتا وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوا بلحنه دعاه William was دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعدى لداء ناس وقيل للنفظ مع المجاز وعزبها للمقلب جواز وغير ما مرواه والمخالف ثم تتوذيه الخطاب قال كذا دليل للخطاب ضاف ودع إذا الساكيت عنه خاف أو جاهل الحكم أو النطق جلب للسفي أو جريم على الذي ضلب أو امتنان نو الواقع والجهل والتأكيد عند السامعين ومقتض التقصيص ليس يح. بلو قيسا وما أريض ليس يشمل وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتامد والحصر والصفات مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم معلوفة الغنام أو ما يعلف الخلف في إن في لأي يصرف أضعافها اللقاب وهو ما أبيت من دونه نظم الكلام العاربي أعلاه لا يرشيد إلا الأولماء ما لموطوق بضعف انتمى فالشرط فالوصف الذي يناسبه فمطلق الوصف الذي يقاربه فعدد ثم هذا تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المعين مجالا وما من الالفاظ المعنى وضع كل لغة بالنقل يدري من سمع مدنون المعنى ولقب مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب الناس الناشرة لمطلق المعنى فريق الناصرة وهي في ميلد ابن الحاجبي وكم امال للخلاف ذاهبي وليس للمعاني نحسابي لفظ كمال شارح المنهاج واللغة الرب لها قد وضع وعذبها للاصطلح سما فباشارته وب فعيني كالطفل فهم ذي القفا والبين يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعفاق هل تثبت اللغات بالقياس والثالث الفرق لدى ناسي محله وإن المشتق وما عداه جاء فيه الوفق وفروه المبني حفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف فصل في الاشتقاء والاشتقاق ردوك اللفظا إلى لفظ وأطلق في الذي ذأ الصلاة وفي المعاني والاصول اشتريطا تناسبا بينهما منطبيطا لابد ذا في المشتكي من توير محقق أو كان ذا تقدير وإيا كل مباه من فقد عهده مطارداً وغيروه لا يطارد والجبذ والجذب كبير ويرق الأكبر فالماء فالمد من دراق ولم يوا فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحزاق كاد اشتقاق الجمع مما افريدا ونفي شوط مصدر قد وعند فقد الوصف لا يشتق واعوز المعتزلي الحق وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقات تاسد لدى بقاء الاصل في المحل في حاسب الامكان عند الجل ثالثها الاجماع حيث ما طار على المحل ما عن مناقي ظنون عليه يبنى من رام المطلق فبعض هم نافى وبعض الحقاق فما كسارق لدى المؤسس حقيقه في حالات التلبوس او حالات النطق بما جاء مسنا وغيره العموم فيه قلبا فصل في الترادف وذو الترادف له حصول وخلال ثالث التفصيل وهل يفيد التاني للتاييد كالنسي للمجاهد بالتوكيد وللراهيفين تعوز بدا ان لم يكن بواحد تعبدا وبعضهم نسي الوقوع ابدا وبعضهم بلغتين قيادا دخولوا من عجاز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نيات أو باللسان يقتاد والخلف في التركيب لا في المفرد ابدال قران بلا عجل جوازه ليس بمذهبي فصل في المشترك في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي لا اختلافه في معنى ما فال ما جاز لو ضد اجاز النوبه لا من قارينات فمجمل وبعضهم على الجميع يحملون وكيلا لم يوجزه نهج العرب وكيلا بالمنعين ضد السيب وفي المجادين آوي المجاز وضده الإطلاق ذو جواز فصل في الحقيقة منها التي للشرع يعزوها وقل مرتاجل منها ومنها منتاقل والخلف في الجواز والوقوع إلاها من المأسور والمسموع وما افاد اسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي وربما أطلق في المأذون كالشرب والعيشاء والعيدين فصل في المجال فمنه جائز وما قد مانعه وكل واحد عليه أجمعه ماذا السيحان فيه جاء المحمل وللليل قاسي ظهور أول ثانيه ماما ليس بالمكيد لمنع الانتقان بالتعقيد وحيث مستحال الأصل ينتقل إلى المجاز لا قوبى حصل وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لبني جمياتي وبعد تحصيص مجاز فيالي نطمار فالنقل على المعواني فل اشتراكوا بعذاه النسخ جارا لكونه يحتاط فيه أكثارا وحيثما قصد المجاز قد غالب تعينه لدى القارى في منتقب ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالإجمال فيه مرتضى. إن حقيقة <تصفيق> تمات عالت قد جمي له الأثبات وهو حقيقة آوي المجاز وبعتبارين ياجي الجواز واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلاق العرفي فاللفظ لغاوي على الجال ولم يجب بحث عن المجاز في اللاب تخب كذا كما قابل نعتلال من الثاء الصور والاستقنال ومن ثاء السوس يوم من وباق لفراد والاطلاق مما ينتقى ذاك ترتيب لإيجاب العمل بِمَا له رجحان مما يحتمل وإن يجد دليل للخلاف فقد ديمناه بلا خلاف وبالتباد ريور الأصيل إن لم وعذا من نفي والفراد إن موسي ملكه بيل الفراد بالوقف في الاستعمال وكونوا لطلاقي على المحال وأواجي بالقيد وما قد جمع مطار فالأصل ما جازا سومع فصل في المعرب ما استعملت في لا جل عرب في غير ما لغاتهم وعراب ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه عتيقاد الأكفال والشافعين نفي للمنكارين وذاك لا يبنى عليه فروه مات آباه جوع در ضر فصل الكناية والتعريب مستعمل في لازيم لما وضع له وليس قصده بممتنع فاسم الحقيقات وضد ينسالب وقيل بل حقيقات لما يجب من كونه فيما له مستعمالا والقول بالمجاز فيه توقيلا بأجل الاستعمالي في كيليهما والتاج للفرع ولصل قسيما مستعمل في أصله يراد لازيمه منه ويستفاد حقيقة وحيث لصل ما فوصل بل لازيم فذاك أولا موجد وسمي بالتعريض ما استعمل في اصل او الفرعي تلويح تلوي حنيا في للغير من معونه السياق وهو مركب لدى السباق فصل الامر هو اقتضاء فعل غير كف إذل الله عليه لا بنحو الكف هذا الذي حدى به النفسي وما عليه دلق كل وليس عند جل لذكياء شرف أولو فيه واستعلاء وقال فالباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي زالي واعتور برامعا على سوهين لدى الكشيري وفي التلقين والأمر في الفعل مجاز ما تشريك ذهن فيه بعض العلماء وفعل ذا الأكثار للوجوب وقيل للنبر أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرساله للندب ومفهم الوجوب يدر الشرع أو الحجاء والمفيد المفيد الوضع وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي وهل لدى التركي وجوب البازلي بالنص أو ذات ك بنفس الأول، وقال بالتأخير أهل المغرب، وفي التبادل حصون العرب، والأرجح القدر الذي يشتراك فيه، وقيل إنه مشتراك، وقيل للفوري أو العزم، وإن قل بتكرار فوفق قد أزكى. وهل لمرة أو طلاف اتكرر اختلاف من خلا او اتكرروا اذا ما علقا بشرط او بصيفة تحققا والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يجيل ما عليه من من نفع بني وقال فرازي إذ المرد ك أبو بكل جزء حكمه يسأله وليس من أمر بالأمر أمر نثاث إلا كما في بلي يوم والأمر الصبيان ندبه نمى ما رواه من حديث خص عم أمرنا بالاختيار جوازه روية باستظهاري وآمر بلفظة تعم هل قال قصدا أو عن القصد اعتزل أنب اذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفوقراء والأمر النفسي بما تضمما نهي عن الموجود من أذادي ونفس نهي عن أذادي وبتضمن للوجوب فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا ففاعل فيك الصلاة ضم دا كثرقة على الخلاف يبدى إلا إذا نص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عندى والنهي فيه غابر الخلاف أو انه أمر على اتلافي وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو هذا السبكي رأي من تصر ألم راني غير الموت ما في ليني عداك صمنا موت غيريني وإن تماثلا وعطف قد نفيه للا تعاقب فتأسيس قفي وإن تعاقبا فذا هو الأصح والوقف وضح إن لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومن حجا وشوعا وان يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديه مومع ولم ولمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للاصل أو يقتضي إباحة للأولبي إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى ايجابه مصير بعد الوجوب النهي لانتناع للجل والبعض وللكراهة رحيم بانا وقيل للإبطى على ما كان كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي بل هو في القوي رفع الحارجي وللإباحة لدى بعض يجي وقيل للنجبي كما في أو جاب الانتقال للتنفلي وجوز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال وقيل بالمناي لما قدمت نع لغير علم الله أليس يقى وليس واقعًا إذا استحالا لغير لفضيله الدكتور بنا تعالى وما وجود واجب قد أطلقا به وجوبه به تحققا والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد وبعض ذي الخلفين فاهم طلقا قد تفرقا وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهبي فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من سوي أن بين جهل لاحقا بعد التعيين وما قد سبق هل يجب التنجيز في التمي أو مطلق التمكين ذو تعيوني عليه في التكليف بالشيء يهدي موجيبه شرعا خلاف القدر والخلف في الصحات والوقوع للأمر من كفار بالفروع ثالثها الوقوع في النهي يرد بمفتر إلى القصد فقد وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب وعلل الماني بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر آمان مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى مصحفي والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك تكليف من أحداث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات وربطه بالموج العقلي حتم بوفق قد أتاه دخول في كرامة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حذر فنفي صحة ونفي في وقت كره للصلاة يجري وإن يكو الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجري وذا إلى الجمهور انتساب وقيل بالأجر مع العقابي وقدروا البطلان والقضاء وقيل ذا فقط لهم انتفاء مثل الصلاة بالحريب والذهب أو في مكان الأصب والوضن قلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة من تاب بعد أن تعاط الساببا فقرأتا بما عليه واجبا وإن بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع أو تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضوب وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع القطاع النهل للذي سلك وارتاج بالأقف من ضرين وخيرا لدست وهذين كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكفى عليه من ضبط والأخذ لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوال وما سواء ساقطا أو مستحب إذا كلق مئنا مودى الكنجل وباك في الحكم على الكل مع حصول كثرة الجزء وربما اجتماع اشياء حظا ما اتى الامر بها على البدل او الترتب وقد يسن وفيه قل اباحه تعن فصل الواجب الموسع ما وقته يساع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى أجوزوا الاداب بلا في كل حصة من المختار وقائل منا يقول العزم على قوى القبض فيه حتم أو هو كلف يعين وخلف فذي الخلاف فيه بين فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداية التاصل والأمر بالوحيد من أشياء يجيب واحدا على استواء فصل ذو ما طال بشاري أو أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فاعلا وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين مزهو من العين بأن قد بلا تكريم مصلحاته إن الى وهو على الجميع عند الاكثر لاسمهم بالترك والتعذري وفعل من به يقوم مسقط وقيل بالبعض فقط يرتابط معينا أو مبهما أو فاعلا كلف عن المخالفين نوقلا ما كان بالجسئي ندبه وغلب فهو بالكل كعيد منحة وهل يعدين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي فالخلف في الاجرات للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي وغالب الظني في الإسقاطيك that one توجه لدى من عارفا فروضه القضاء نهي أمري رد السلام واجهان الكفر فتوى وحفظ ما سوى المثاني ديارة الحرام بالأركان إمامة منه ودفع الضرر والاحتراف ما عسلي الدفتوري حضانة توثق شهادة تجهيز ميت وكذا العياذة ضيافة الحضور من في النزعي وحفظ سائلي علوم الشرعي وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة فصل النہم هو قتضاء الكف عن فعلي ودع وما يضاهيه كذو قد امتنع وهو للدوام والفورمتا عدام تقيد بضد ثابتا واللفظ للتحريم شرعا وافترق والشركات والقدر الفرق عن وعما عددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعادم النفعي وزيد الخامل وملك إذا تغير بسوق أو أو حق غيري به قد اقترن وبث للصحات في المدارس معللا بالنهي حبر فارس والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع لجزاء والقبول حين نوفيا صحة وضدها قدره يا فصل العام. ما استغرق الصريح دفعه بلا حصر من اللفظ كعشر ما فلا وهو من عوارض المباني وقيل للالفاظ والمعاني هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل والقيل ومشبه فيه تنافي القيل وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجيء مدلوله كلية إن حاكما عليه في التركيب من تكلما وهو على فرض يتل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل برجحان والقطع فيه مذهب النعمان ويلزم العبوب في الزمان والحال للأفراد والمكان اطلاقه في تلك للقراف وعمم التقي إذا ينافي سياهه كل أو الجميع وقد للذي التي الفرو أين وحيثما ومن أي وما شرصا ووصلا وسؤالا أفهما متى وقيل لا وبعض طيدا وما معرفا بألقى وجدا أو بإضافة إلى المعرف إذا تحق كل خصوص قد نفي وفي سياق النفي منها يذكروا إذا بني أو زيد من منكروا أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرى في وقيل بالظهور في الأموم وهو مفاد الوضع بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض نوجبا ونحو لا شربت أو إن شاربا واتفقوا إن مصدر قد جولبا ونزل النترك لاستفصال منزيلة العموم في الاقوال قيام الاحتمال في الافعال قل مجمل مسقيط الاستدلال وما اتى للمدح او للذم يعم عند جل اهل العلم وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني وما يعم يشمل ورسولا وقيل لا والنذكر التفصيلا والعبد والبوتود والذي كفر مشموله له لدى ذوي النظر وما شمول من للثاجانك وفي شبيه المسلمين اختلفوا وعمم المجموع للانواع ذاب من جرى على نزاعي كمن علوم ألقي بالتصيل للفقه والتفسير والأصول والمقتضى عن مجلل السالفي كذا كمفهوم بلا مختلف فصل ما عدم العموم اصح فيه منه منكر الجموع عورفا وكان والذي عليهم عاطفا وسائر حكاية الفعل بما منه الأمور ظاهرا قد لما خطاب واحد لغير الحنبل من غير رعي النص والقيس الجليل Faz o قصر الذي عمام عاتمادي غير على بعض من الأفراد جأوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع وموجب اقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال أقل معنى الجمع في المشتهرئ اثنان في رأي الإمام الحنيري ذاك صراط أم لا وإن نكراء والفرق في انتهاء ما قد. وذو الخصوص هو وما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل وما به الخصوص قد يراد جعاله في بعضها النقاد والثاني يعز للبجاز جزما وذاك للأصل وفرع ما ثم المحاشه وقصر القصد من اخر القسمين دون نجح وشبه الاستثناء أولى سماء والتاحد القسمان عند القدما وهو حجة لدى الأكفار إن مخصص له معينا يبن وقف على الخارج للمصالح ورب شيخ لانتناع جانحي فصل المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل وغيره قاطع ورجح جوازه وهو مجازا واضحا فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للنابني وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري بشركة و وبالتواقي قال بعض واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دون ما اضطراري بالصمت للتذكار وعدد معك الا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب وقال بعض بنت فالخصوص والظاهر الإبقى من النصوص والمثل عند الأجفرين مبطل ولي جوازه يدل المدخل وجوز الاكثار عند الجل ومالك اوجاب للأقل ومونع الاكثار من نص العدد والعقد منه عند لا ذي فقد وذا تعذ بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للاولي إلا فكل للذي به اتصل وكلها عند تساوي قد بطل إن كان غير الأول المستورق، فالكل للمفريج منه حققا وحيث استورق استوراق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط وكل ما يكون فيه العطف من قبل استثنى فكل يقف دون دليل العقل أو بالسمع والحق دون الجمع أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى ومنه ومنهما كان من الشرط أعد للكل عند الجل او وفقا تفد أخرج به وإن على النصف سماك القوم أكرم ان يكونوا كورا وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وإن على البدال قد فبحصول واحد تحققا ومنه في الإخراج والعودي يرا كالشرط قل وصف وإن قبل جرا وحيثما مخصص توثقا قصاصه بما يلي من ضابطا ومنه غاية وغموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل وما لتحقيق الأموم فادعي نحو سلام هي حتى مطلعي وهي لما قبله قلى تعود وكونها لما تلي بعيد وباذل البعض من الكل يفي مخصصا لذا هناك فعرفي الفصل المخصص المنفصل وسمم مستقل له منفصل للحس والعقل انما هو الفوضى وقصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنسب وذهب الاجماع جل الناس وقسمه المفهوم كالقياس ولو في حيث قارن الخ ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافاقه من مصردي ومذهب الراوي على المعتمد واجزم بإدخال ذوات الساببي واروي عن الإمام ظنا توصبي وجاء في تخسيص ما قد جا وراء في الرسم وعمل خلف مبارا وإن أتى ما خص بعد العامل نساق والغير مخصص جلي وان يكون عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما وتمر فصل المقيد والمطلق فما على معناه زيد مسجنى معناه نادي غيره اعتقله لولا وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل وما على الوحيد شاع الناكرة والاتحاج بعضهم قد ناصرة عليه طالق إذا اذا كان ذكر فوالدت اثنين عند ذي النظر بما يخصص العموم مقيد وجعل ما كان سواه تقتدي وحمل مطلق على ذاك وجب فيه ما حكم والسبب وان يكن تاخر المقيد عن عمل فالنسق فيه يعهد وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بغد ما قد وجد وحيث مت حاد واحد فلا يحميله عليه دل العوقلا فصل التأويل والمحكم والمجمل حمل لظاهر على الموجوح وقسمه للفاسد والصحيح صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف لاعبا يفيد والخلف في فن من كتاب صغير إياه تأويلا هذا المختصر فاجعل مسكين بمعنى ال عليه لائح سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما هوي في الصيام على القضاء ما علي التزام وذو ضوح محكم والمجمن هو الذي المرام منه وما به استاثار علم الخالق فذا تشابه عليه اقلت وان يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد وقريج الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط والنفي للصلاه والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح والعكس في جداره ويعفو والقرء في منع اجتماع فقفو فصل البيان تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجن العمى وبين القصير من حيث السند أو دلالته على ما يعتبد وأوجبا عند بعض علما إذا وجوب بالخفاء عما والقول والفعل إذا سوافقا فن البيان للذي قد سابقا وان يزد فعل فللقول انتسب والفعل يقتضي بلا والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل تاخيره للاحتياج واقع وبعض لا هوالذا بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض طقي وجائز تأخير تبليغ له ودور ما يخشى أبا تعجيله ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود فصل النسخ رفع لحكم أو بيان الزمان بمحكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد لجماع بين ما إلى المستاند ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ للنص بنص معتمد والنسخ بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجي عاريا عن البدل والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء جاء وقوعا في صحيح النقل وجاز بالفحوى ونسخه بلا اصل وعكسه جواز جلا ورأي الاكثرين استلزام وبالمخالفات لا يرام وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ والنعكاس سهوه استبعد وياجب الرفع لحكم الفروع إن حكم أصله يرى ذا رفعي وينسف الإنشاء ولو أبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا وفي الأخير ما ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب ونسخ إخبارا به جابي صبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود فالعزل بالمقر أو او يا رب كذا قضاء جاهل للمفترض وليس نسب كل ما افاد فيما رسى بالنص للزياده والنقص للجزء او الشرط تقا نسقه للساقط لا للذقاء لاجماع والنصر على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التاخر كقول راو سابق والمحك بما يضاهي والهدن والمكي وقوله النسيخ والتأثير دع بوفق واحد للصل يتبع وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تاخر في المصحف كتاب السنه وهي موضى فائل الرسول من صيفة كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل حصب تقريره كذي الحديث والخبر والنبياء ووصموا مما نهو عنه ولم يكن لهم تفكر بجائز بل ذاكى للتشريع أو نية الزلفاء من الرفيع فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كنهي أن يشراب من فم القرب وفعله المركوز في الجبل له كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل فالحج راكبا عليه أجري كضجعة بعد صلاة الفجر وغيره وحكمه جريه فلسطين وفيه هو القوي من غير تقسيص وبالنصير وبالبيان وامتفال ظاهرا وللوجوب عالم النداء كذاك قد مسيم بالقضاء إن جلاب للتعذير واسم للاستقرار من البصير وما تمح ظال قصد القروب عن قيد الإجاب فسيما النزبي وكل ما الصفات فيه تجهل فللوجوب في الأصحي يجعلوا وقيل ما قصد التقرب وإن فقيد فهو بالإباحة وقد روي عن مالكي الاخير والوقف للقاضي نما البصير والناسخ الاخير ان تقابل فعل وقول مو تكرر الجلى والراي عند جهله ذو خلف بين مرجح وراي الوقف إن خصى بنا فينا فقط والناسح الذي مضاء بالتأكيد السئة من الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل وإن يعم غيره والاقتدى به له نص فما قبل بدا في حقه القول بفعل فص وإياك فيه القول ليس نص ولم يكن تعارض الافعال في كل حاله من الاحوال وان يكن القول بحكم لامعا فاخر الفعلين كان رافعا والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه هو الترجيح وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التأخير ولم يكن مكلفا بشرعي صلى عليه الله قبل الوضع وهو والامات بعد كل فا الا إذا التكليف بالنص انتفى وقيل لا والخلف فيما شورعا ولم يكن داع اليه سومعا ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع او نقص من الراو حصر والوضع للنسيان والترهيب والترهيب وبعد ان بعيف خير العرب دعوى النبوة مهال الكاذب ومن سفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد وبعض ما ينساب للنبي وقابر الأحادي في السنين حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا واقطع بصدق خابر تواتري وسو بين مسلم وكافري واللبس اضي والمعنى وذاك خابه من عادة كذيبهم منحاضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر إلغاء عات فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح وأوجبا في طابقات الساند ثوافرا وفقا لدى التعدد ولا يفيد القطع ما يوافق لجماع والبعض بقطع يوطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانسه اذا ما قد خلا ما عاد وعي من مبطل كما يدل لي خلافتي علي كالاستراق بين ذي تاول وعامل به على المعول ومذهب الجمهور صدق listen yes. مع صمت دمع لم يخطه حاضري ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار وقابر الوحيد مغنون عراء عن القيود في الذي تواتر والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رافع عن واحد وبعضهم عما يلي وجعلهم وسيطه قول جلي ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجنة ما من الحذاق وبعضهم يفيد ان عدل ووا واختير ذا من القرين تحت وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه قد حصل كذاك جاء في اتفاد الأجوية ونحوها كسافر والأوذية ومالك بما سوى ذاك نقع وما ينافي نقل طيبة منع إذ ذاك قصعي وإن رأيا ففي تقديم ذا أو ذاك قد كذاك في معارض القياس رواية من أحكم الأساس وقد كفى من غير معتضاد خبار واحد من الأحادي والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي وليس ذا يقداح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمك وما عَنْهَا الذهول عنها عاده الا فلا قبول فحاج قدولا والوفق في غير الذي مراه سم وللتعارض المغير وحذف بعض قد راه الاكثر دون ارتباط وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف بغالب الظن يدور معتبر فاعتبر الإسلام كل من غبر وفاسق وذب تداع إن دعا أو مطلقا رد لكل سومعا كذا الصبي وإن يكن تحملوا ثم أدى بنفه منع قبلوا من ليس ذاققهم أباه الجين وعكسه أثباته الدليل ومن له في غيره تساهل ذو عجمة أو جهل من من يقبل فيه لأكثر الظوات وقل فيه للمتواترات وكثرة وإن لقي ينزر ما به تحصيله لا يحظر عدل الرواية الذي قد أوجبوا هو الذي من بعد هذا يجلب والعدل من يجتانب الكبائر ويتمب تقي في الأولى بالصغائر وما أبيح وهو في العيان يقداح في مرؤة الإنسان وذو غنوثة وعبد والعيد وذو قرابة خلاف الشهدى ولا صغيرة مع الإصرار المبطل قاتب الأخبار فدع لمن جهيل مطلقا ومن في عينه يجهال أو فيما بطن ومثبت العداله اختبار كذاك تعزيل والانتشار وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعامل العليم أيضا ثاوي وشرف كل أن يرى ما ردا لمن بعدل بعد والجوف والجرح قد باتفاق آبدا إن كان من جراح أعلى عزدا وغيره كهوى بدون ميني وقيل بالتوجيح في بين كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه رويد تعزه وقال بالعذاب ذو درايه في جهه الشهيد للرواية شهادة شهاده عما خص ان فيه ترافع الى القاضي زك وغيره روايه تعديلهم كل اليه يصبو واختار في الملازمين دون من راه مروه امام مؤتمن اذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبه يقباله جل السلف ومرسل قولات غير موصحب قال امام الاعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي او الكبير قال خير شافعي وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحح والنقل فالحديث بالمعنى منع ومالك عنه الجواز قد سمع لعارف يفهام معناه جزم وغالب الظن لدى البعض حتم والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حاصلا وبعضهم في القصار دون التي تقول للطرار وبالمراد في يجوز قطاعا وبعضهم يحكون فيه المنع وجوزا وفقا بلفظ عاجم ونحوه الإبذال للمتوجمين فصل كيفية رواية الصحابي أرفعها الصارح في السماعي من الرسول المجتبى المطاعي منه سامعته منه ذا أو أخبارا شاف هاني ثانيه صيرا فقال عنكم ما نوهي أو أميرا إن لم يكن خير الوارى قد ذو كذا من السنة يروى والتاحق به إذا بعهده الفاصق فصل كيفية روايه غير الصحابي للعرض والسماع والإذن استيوى ما تعالى الناوالي ذا الإذن احتوى ومن بما عن الإجازات روي إن صح سمعه بظن قد قوي لشبهها الوقف تاجي لمن عود وعذاب التفصيل فيه من والكتب دون الإذن بالذي سامع إن عوري فالخط وإلا يمتانع والخلف في إعلامه المجراد وأعميلا منه صحيح السنادي والاخذ عن ويجادات ممن حاضل وققا وجل الناس يمنع العمل وما به ينكر لفظ القبار فذاك كامسطهر بعلم الآثار فصل كتاب الإجمار وهو الاتفاق من مجتهد لماتي من بعد وفاة أحمدي وأطليق في العصر والمتافق عليه فالإلغاء من عمن عم تقي وفيلا وفيلا في الجليد مثل الزنا والحج لل. وخلال في كل ما التكليف بعلمه قد عماما لاصيك وذليل احتجاج أو أي طلاق عليه لجماع وكل ينتقى وكل من ببدعات يكفار من أهل لهوان فلا يعتبروا وَالْكُلُّ واجيب وقيل لا ياضر لاثنان دون من عليه ما كاف واعتبرا مع الصحابي من تابع إن كان موجودا وإلا فامتانع ثم القراض العصر والتواتر لغون ما ينتحيه الأكثر وهو حجات ولكن في يحضن فيما به كالعلم دور يحصول وما إلى الكوفات منه ينتاني والخلافاء راشدين فعلاني وأوجيبا حجياتا للمداني ما على التوقيس أمره وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منعا وما عارى منه على الثاني من الآمارات أو القطعي وفرقوه فامنع لي قول إيدي إذ لم يكن ذاكا سوى معانيدي وقيل إن فارقا والتصيل إخداثهما نعاه الدليل وردات إلى الجهل لما عدم تكليف به قد عريما ولا يعاربون له دليل ويظهر الدليل والتأويل وقد على ما قال فإن كان بالقطع يرام التصيفا وهو المشاهد أو المنقول بعداد وفي تواتير المقول وفي انقسامها لقسمين وقل في قوله مخطم تاردود النقل واجعلوا من ساكاتا مثلا من آخر فيه خلاف بينهم طاد اشتهر فالاحتجاج بالسكوديين ما تفرعا وعليه من تقدما وهو بفقر والضد حالي مع مضي مهلات للنظار ولا يكفار الذي قادت سابع إن كران جماعي وبإسامة سابع والكافير الجاحد ما قد أجميع عليه مما علمه قد وقع عن من الدين ومثله المشهور في القويم إن كان موصوصا وفي الغير اختالت إن قادوا ما العهد بالإسلام السالة كتاب القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستوا في علة الحكم يوسن وإن ترر شموله لما فسد فجد لدى الحامل والزيد أسد والحامل المطلاق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد وقبله القطع من نص ومن إجماعهم عند جميع منفط وما روي من ذنبه فقد عني به الذي على الفساد قد بني والحج والكفارة التقدير جوازه فيها والمشهور المشهور ورخصة بعكسها والسلح وغيرها للاتفاق ينسب وان نميل العرف ما كالطهر او المحيض فهو فيه يجري فصل اوكان القياس الاصل حكمه وما قد شبها وعله ربيعها فانتى بها والحكم او محله او ما يجل تاصيل كل واحد مما نقل وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشرط وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي وما بقطع فيه قد تعبدا ربي فملحق كذاك كعوهدا وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سانه القياس لكونه معناه ليس يعقل أو التعج فيه ليس يحصل وحيث لا الحكمان في النص فالامران خلزيان والوفق في الحكم لدى القصمين شرط جواز القيس دون مين وان يكن لعلتين اختال فاترت كَبَلْ أَصْلُ لَذَا مَنْ سَالَفَ مُرَكَّبُ الوَصْفِ إِذَا القَسْمُ مَنَعَ وُجُودَ ذَلِكَ الوَصْفِ فِي نَصْلِ الْمُتَّبَعِ وَرَجُهُ تُكْي وَقِيلَ وَفِي الحكم في رأي وما تشبها من المحل عند جل نوبها وجود جامع به متنما شرط وفي القطع إلى إن القطع تمام وإن تكن ظنية فالادوان لذا القياس عالم مدون والفرع للأصلي ضم بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يقتفي ومقتضى الضدي او النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض بعكس ما خلاف حكم يقتضي ودفع بترجيح لذا المعترض وعالم النص والاجماع على وفاقه او جابه من الصلاة من عد ليليني وحكم الفروع ظهوره قبل يراذى منعي فصل العلة معرف الحكم بوضع الشارعي والحكم ثابت بها فالتابعي ووصفها بالبعث مسكين منه سوى بعث المكلفين للدفع والرفع او الامرين واجيبة الظهور دون منهني ومن شروط الوصف للضباط إلا فحكمة بها يناق وهي التي من أجلها الوصف جرى إن هذا حكم عند كل من درى وهو للغات والحفيقة والشرع والعرفين نما القليقة وقد يعلنوا بما ترك وامنع لعلة بما قد أذهبا والقلف في التعليل بالذي يعد لما ثبوتيا ينكمس به لم تلف في المعاملات علة قالية من حكمة في الجملة وربما يؤويز نا الطلاع لكنه وليس به امتناع وفي ثبوت الحكم عند انتقاء الظن والنفي خلاف أورفا وعللوا بما قالت من تعبية ليعلم امتناعه والتقوية منها محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل اللزوم اي يارد وجاد بالمشتق دون اللا قاضي وان يكن من صفة فقد ابي وعلة موصوصة تعدج في ذات الاستنباط باطخ الفي يعهد وذاك في الحكم الكثير اطلق كالقطع مع غرم من صاب السارقه و وقد تخصص وقد وعمم لأصلها لكنها لا تقرم وشرطها التعين والتقدير لها جوازه هو التحرير ومقتط الحكم وجوده وجب متى يكن وجود مانع سبب كذا إذا انتفاء شرط كان وتقهرهم خلاف ذا ابانا فصل مثالي الا ومسلك العلات ما دل على عليه الشيء متى ما حصل الاجماع فالنص الصريح مثل لعله فسابب فيسلو من اجل ذا فنحو كي اذا فما ظهر نام ثم تلبع لما فالفاء للشريع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه والثالث الإيم اقتران الوسط بالحكم ملك ضيم دون كل في وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير كما إذا وصفا وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علاته لم يوفد ومنعه مما يفيد استافدي ترتيبه الحكم عليه والت ضح تفريق حكمين بوصف المصطلح أو غاية شرط أو استثناء تناسب الوصف على البناء والسبب والتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويضطيل الذي لها لا يصلح فما بقات علم يوم التاضح الحَصْرِ الحصر في دفعه يرد ثم بعد بحث لم أجد أو انفقاه ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن حظل وهو قطعي إذا ما للقطع والظني سواه وعيا حجيه الظني رأي الأكثر في حق ناظر و المناظر يبدي وصفا زائدا معتارض وفابه البيان الغارب وقطع ذي السبري إذا منحاتم والأمر في إلطانه منباهم أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخاتم يزيلك ذاك بالالغا وان قدنا سما وبي تعدى وصفه الذي اجتبى ثم المناسبات والإحالة من المسالك بلا استحالة ثم بتقريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر وهو أن يعين المجتهدون لعله بذكر ما سيردون من الثلاث بالذي معه اتضح سقارن والأمن مما قد قدح وواجب تحقيق الاستقلال بنفع غيره من الأحوال ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه معتنا به الذي شرع من إبعاد مفسادة أو جلبه سداد ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم وقد يكون النفي فيه أرجحا كايس لقصد نسل ناكحا بالطرفين في الأصح علنوا فقصر مترف عليه ينقل ثم المناسب وعليت الحكمه منه ضروري وجات تمة بينهما ما ينتمي وقدم القوية في الرواج دين فنفس ثم عقل الناس مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافيا فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من من الأديان الحق به ما كان ذا تكميل كالحد في ما يسكر القليل وهو حلال في شرائِ الرسِّ غير الذين ساقشره السُّبُلَ أباحا في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام والبينة فالاجاره الحاجين خيار بيع لاحق جليل وما يتمم لدى الحذاء حث على مكارم الاخلاق منه موافق اصول المذهب كسلب الاعبد شريف المنصب وحرمه القذار والانفاق على الاقارب ذوي الإملاك وما يعارض كتابة سلم ونحوه وأكل ما صيدا يؤمن من المناسب مؤثر ذكر النص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم وإن لم يعتبر بذين بل ترتب مي ظهر على وفاقي فذل ملائم اقواه ما ذكر رقد القاسم من عتبال النو في الجنس ومن عكس ومن جنس باخرزك اخص حكم منو مثل القمر أو الوجوب لملاه من العصر فمطلق الحكمين the طالب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصاصه ذو العروف مصلحه وضدها بعد فما كون محلها من اللذعون ما فقدم الاخص والغريب الغاتب باره العلي وقال والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمغسل نقباله لعمل الصحابه كالنقط للمصحاف والكتابه توليه الصديق للفوق وهدم جار مسجد للضيق وعامل السكاده في تجديد النداء والسجن تجوين الدواوين بذا اخر مناسبا بمفسد اللازم للحكم وهو غير مرجوح علم فصل الشبه والشابه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب صلاحه لم يدردون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع وحيثما ان كان قيس العله فتركه بالاتفاق أثبت إلا ففي قبوله تردد غلابة الاشباه هو في الحكم والصفات ثم الحكم فصيفة فقط لدى ذي العلم ومنوع يرى للصور كالقيس للقيم على الحمير فصل الدوران الوجودي والعدمي وقد يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس ايوجد أي الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فاعل القصد اعتزل وهو عند الأكثرين ساندوا في صورة أو صورتين يوجد أصل كبير في أمور الآخرين والنافعات عاجلا والضائرة فصل الدوران الوجودي وهو الطرد وجود حكم حيث ما الوصف حصل والاقتران في انتفى الوصف حظل ولم يكن تناسب بالذات وتابع فيه لدى الثقات ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجابه والعكس وهو الداوران العالم ليس بمثلك لتلك فعلمي أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الموجود إسره قطى فصل تنقيح المناق وهو ان يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد فمنهما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق من المناط أنت بأوساط فبعد بعضها ياتي لهم حذاء عن اعتباره وما قد باقيا ترتب الحكم عليه قسوفيا تحقيق عله عليها تولفا في الفرح تحقيق مناط انفا والعجز عن ابطال وصف لم يفد حليه له على الذي كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس فصل القوادع منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقضي وعات العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تقصيص وذا مصحح وقد روي عن مالك تقصيص إياك الاستنباق للتوصيص وعكس هذا قد رآه البعض والملتقى للاختصار نقض الا لم تكن موصوصه بظاهر وليس فيما استم بتضبائر ان جالف فقد الشرط او لما منع والوثق في مثل العرايا قر وط جوابه منع وجود الوصف او منع كفاء الحكم فيما قد Wow, wow, والكسر قادح ومنه ذاكرا تقلف الحكمات عنه منذرا ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل وعادم العكس مع التحاج يقداح دون النص بالثماذ والوصف ان يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير حسطا بذي باختلاف وذات الاستنباط والخلاف يجيء في الطردي حيث علل به وقد يجيء فيما اصل وذا بابدى عله للحكم ممن يرى تعدد الباس وقد يجي الحكم وهو اضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب وما لفيد عن ضروره ذكر اولى وفي العفو خلاف قد سقر والقلب اثبات الذي الحكمان قض بالوصف والقدح به لا يعترض فمنهما صحاح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقذ ومنهما يبطل بالتزام او الطباق ذي الخصام ومنهما الى المساوات نسب ثبوت حكمين للصل ينسب حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من بين ذو خلاف فيلحق الفرع بالاصل في كون التساوي واجبا من منتقد قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمعيب السبكي والقول بالمجاب قبحه جلاء وهو تسليم الدليل مسلمين من مانع أن الدليل استلزما لما من الصوار فيه اختاصما يجيء في النسي وفي الثروت ولي اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحظى والفرق بين الفرع وال الأصل قدح إبداء مختص بالأصل قد صنح او مانع في الفرع والجمع يرى إلا فلا ترقى اناس كبرى تعدد الأصل لفرع معتمد اذ يوجب القوات تكفير السند فالفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض الأورفا وقيل إن ألحاق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع وهل إذا اشتوال بالتبيان يكفي جواب واحد قولان من القوادح فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن رسنا كالأفضل التوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديم من اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع بناقض الحكم بذا القياس جوابه بصحة الأساس والخلف للنص. وجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعا وذاك من هذا أقص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير من القواد كما في النقل من وجود وجود عله للاصل ومنع عليات ما يعلل به وقدحه هو المعول ويقدح التقسيم ان يحتمل لفظ للمغيه ولكن حوضلا وجود عله بامر واحد وليس عند بعضهم بالوارد جو بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد وللمعارضات والمنع معا أو الأخير الاعتراض راجعا والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيلا والشان لا يعتار ظلم إذ قد كفى الفرض والاحتمال خاتمة وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني لا ينتمي الغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل وهو معدود من الأصول وشرعه الإله والرسول ما فيه نفي فارق ولو بَيْنَ الْجَلِيِّ وَالْقَفِيِّ عَجَزٌ مُسْتَبِنُّ القفي الْقَفِيِّ بِالشَّبَهِ دَأَبَ يَسْتَوِي وَبَيْنَ لَيْنٍ وَاضِحٌ مِنْ بَاوِي كِلَا الْجَلِيِّ وَاضِحٌ وَذُو الْقَفَا أُولَا مِسَاوٍ أَدَوَ لِقَدَرٍ رِفَاعٌ وَمَا بِذَاتِ عِلَّةٍ قَدْ جُمِعَ فِيهِ فقيس علة قد سرمعا جامع ذي الدلالة الذي لزم فآثر فحكمها كما رسن يا سمعنا لصل عنهم حقيق لما دوي الجمع بنفي الفارقين كتاب الاستدلال ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل منه قياس الموطق والعكس. ومنه فقد الشرط دون لبس ثم انتفى المدراس مما يرتضى كذا وجود مانع او مقتضى ومنه الاستقراء بالجزئيه على ثبوت الحكم للكل فان يعم غير ذي الشقاق فهو حجه بذكرى وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحوق الفرد بالذي غلب ورجحن كون الاستصحاب للعادم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يلفا وهذا البحث وفقا منحة ويوا وعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تناف النقل وما على كبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب وما بماضي مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخال كجري ما جهيل فيه المصر وقعل الذي الامال ذاك يرسو ولخذه بالذي له رجحان من الادلهه هو تقصيص بعرف ما يعم ورعي لاستصلاح بعضهم يا ورد كونه دليلا ينقض ويقصر التعبير वान تضح رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره فاليس هائم تشر وما مطالف له قطو ظهر ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتامدي وَإِلَّا لا لَهُ له من أهل الاجتهاد آحد من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحاته وَبِالْكَرَاهَةِ وندب ألغي يكو الفساد أبعدا أو راجح الأصلاح كالأسار تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدديا دوال العين في كل مشرق وكل مغرب وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام لو وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفا لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل في غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه نطع والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب قد أسي سلفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر ونفي رفع القضاء بالشك وأن يحك حكم العرف وزاد من كون الامور تابع المقاصد مع تكلف ببعض الوارد كتاب التعادل والتراجيح ولا يجي تعارض الا لما من الدليلين الى الظن تما والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع وقول من عنه روي قولاني مؤخر ان يتعاقبان إلا فما صاحبه مؤيد وغيره فيه له تردد وذكر ما ضعيف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل بل ترقيني مداني في السماء ويحفظ المدراك من له اعتناء أو لمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعة لكل ما سطر وكونه يلجي إليه الضارر إن كان لن يشتد فيه الخاور وثابت العزو وقد تحت فقا ضرا من الضر به تعلقا وقول من قد لا دعان من لقي الله زالما فغير مطلقي إن لم يكن لنحو مالك أولث قول بذي وفي نظيرها فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه إليه حارج وفي ارتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سابقا وتنشأ فالبروق من الصيني تعارضا في متشابهين تقويه الشق هي الترجيح واوجب الاخذ به الصحيح وعامل به اباه القاضي اذا به الظن يكون القاضي والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بجنا وواجب الإسقاط بالجهل وإن تقارنا ففيه تخيير زك وحيثما هن الدى لني معا ففيه تخيير لقوم سومعا أو ياجب الوقوف او التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط وان يقدم مشعر بالظن فانسخ باخر لدى ذي الفن ذو القطع في الجهل لديهم معتبر وان واحد فقد غبر فصل التوجيه باعتبار حال الراوي قال جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد والفقه واللغات والنحو ورع وضبطه وفطنة فقد البدع عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكي به صريحها وأن يزكر أكثر وفقد تدريس كما قد ذكروا حرية والحفظ علم الناس وكونه أقراب أصحاب النبي ذكورة إن حاله قد جوهلا وقيل لا وبعضهم قد فصلا ما كان وكان اظهرا روايه وما وجه التحمل به قد عولما تاخر الاسلام والبعضات ما توجيح من اسلامه تقدما وكونه مباشرا او كلفا او غير ذسمين للم من صفا او راويا باللفظ او ذلويا وكون من رواه غير مانعي وكونه أديع في الصحيح لمسلم والشيخ للتوجيح فصل التوجيح باعتبار حال المووي وكثرة الدليل والرواية مرجح الأدى ذاو وقوله فالفعل فالتقرير فصاحات والغي الكثير زياده ولغه القبيل ورجيح المجل للرسول وشهره القصات ذكر السبب وسمعوه اياه دون حجوب والما داني الذي جمع حكما وعلاتا كقتل من راجع وما به لعلات تقدمه وما بتوكيد وخوف يعلم وما يعمو مطلاقا إلا السابب فقد هو تقضي حكما قد واجب منه للشرط على المنكر وهو على كل الله له دوني معرف الجمع على ما استفهم به من اللفظين اعني من وما وذف الثلاثات على المعرف ذي الجنس لاحتمال عهد قد يافي تقد ما خص على ما لم يقص وعكسه كل اتى عليه نص إشارات وذات الايمان اغتاظا كونه ما من بعد ذاتي لاقتيضاه ما على المفهوم والموافقه ليك غير الشذوذ وافاقه فصل الترجيح باعتبار المدلول وناقل ومثبت والآذير بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة وهكذا القبر على النواهي وعلى الذي آمر في قبر إِبَاحَةٍ وحضر ثالثها هَذَا كَذَاكَ يجري والجزم قبل الندم والذي نفى حدا على ما الحد فيه الفا ما كان بدلولا له معقولا وما على الوضع اتى دليلا فصل ترجيح الاجماع رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحبي على من تابعا كذاك من قرأ عصره وما فيه العموم من عالما فصل ترجيح الأقيسة والحدود بقوه المثبيت ذا الاساس اي حكمه الترجيح للقياس وكونه موافق السمان عن بالقطع بالعلات أو غليب ظن وقوه المسلات والتقدم ما أصلها تتروفه معمما وذات الانعكاس والطراد فذات لا بلا عناد وعلة النصي وما أصلاني لها كما قد مر في كثرة الفروع خلف قد ألم وما تقلل فقد تطرق العدم ذاتية قدم وذات تعذية ومحك يا طنعو لمت مقتضيه وقدما ما حكم اصلها جرى معللا وفقا لدى من غابرا بعد الحقيقي اتى العوفي وبعد هذين اتى الشرعي وفي في الحدود الأشهر المقدم وما صريحا أو اعم ما وما يوافق لنقل مطلقا والحد سائر الرسوم سابقا وقد قالت مرجحات فاعتبر وعلم بأن كلها لا ينحص فطبو رحاها قوة المظن فهي على ذات بما مئن كتاب الاجتهاد في الفروع بذل الفقير الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم ما فلا وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف وهو شديد الفهم طبعا واخترف في من بإنكار القياس قد عرف, قد عرف التكليف بإنكار بالدليل للعقل قبل صارف النقول والنحو والنزان واللفات مع علم الوصول وبلاغة جمع وموضع الأحكام دون شروط حفظ المتون عند أهل الضبط ذو رتبة وصفا في كل ما غبوا وعلم مما يعتبر كشرط لا حديث وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما عليه أو به النسخ وقع وساب من شرط كحالة الروات والأصحاب وقلد في ذا على الصواب وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل كالعبد والانثى كذا لا تاجدوا عدالة على الذي ينتقبوا هذا هو المطلع قوى المقيد منسافل الرتبات عنه يوجد ملتازم أصول ذاك المقلق فليس يعدوها على المحب مجتهد المذهب من أصوله موصوصة أن أولى حوام عقوله وشوفه التحريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام مجتهد الفتي الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح لجاهل الأصول أن يفتي بما نقال مستوفا فقط وأمما يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربط والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رووا وواجب العصمات ينع الجانب وصحح وصح حل عصره السلف ووحي بالمصيب في العقلي ومالك رآه في الفرعي فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين مخطئه وإن عليهم حاتما إصابة له الثواب تاثما ومن رآ لم مصيب بيعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد أو ثم ما لو عزين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألموا لذا يصوبون في ابتداء والابتهاد دون الانتهاء والحكم وهو واحد متاع قل في الفرع قاطع ولكن قد جهل وهو آثم متى ما قصر في نظر وفق لدى من قد درى والحكم من مجتهد كيف وقعدونا شدود نقضه قد انتنع إلا إذا نص أو الإجماع أو قايدة صلاف فيها ما رأوا أو ابتهاده أو القيس الجدي على الأصح أو بغير المعتلي حكام في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض حظا وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل وهل يقيس ذو الأصول إن عدن نصو إمانه الذي له لزم مع الكزام ما له أو مطلقا وبعضهم بنصه تعلقا ولم يضمن ذج تهاب ضيعا إياك لا لقاطع قد عاجعا إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بينه وإن يكن مساخبا فالناظر بكى وفاقا عند من يحرر فصل في التقليد في الفروع هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي فأصلا يلزام غير باجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يوطقي وهو للمجتهدين ممتنع لما ظلم قد روزقوه متسع وليس في فسواه مفتد يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورى من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فلستفتا حضر وواجب تجديد ذر وإن نظر إذا مماثل عرا وما ذكر للنص مثل ما إذا تجدد مغير إلى لا فليجدد وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد وثانيا ذنق صرفا اهمل وخيرا عند استواء السبل وزائدا في العلم بعض قدما وقدما الأوراع كل القدما وجائز تقليد بجسهادي وهو مفضول بلا استرعادي فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جوعيلا وهو جب تقليد لرجح وجب لديه بحث عن إمام منتقض إذا سمعت فالإمام ما هو مالك صحى الذي لا يدرك للآثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر والخلف في تقليد من ماتا وفي بيع قروس الفقه لا نقدن فيه ولا كأن تسأل للتثبت عن ماخذ خاب المسؤول ثم عليه غاية البيان ان لم يكن عذر بالكنانه يندب للمفتى قراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر متاصفا بحرية الوقار محاشيا مجالس الأشرار والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل وإن بقول ذِجْدِهَادٍ قد عمل من عَمَّ فُوجٍ وعنهم الحظ إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتازم رجوعه لغيره في آخره يجوز الإ عند الأكثر وذو التزام مذهب هل ينسق او لا وتفصيل أصح ما نقل ومن اجاز للخروج قيدا بانه لا بد ان يعتقد فضلا له وانه لم يبتدع بخلف الادماع والا ينسق وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم اما التمذهب بغير الاول كصنع غير واحد مبجل كحجه الاسلام والطحاوي وابني دقيق العيد ذي الفساوي ان لظارض صحيح كَكَوْنِهِ سَهْلًا أو الترجيح وذم من نودنا بالقيس على مهاجر لأم قيس وإن عن القصدين قد تجرد من عم فالتبح له ما قاصدا ثم الكزام بالقدر كرا صحات فرضه على من قاصرا والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع مانعا حتى يجي الفاطم المجدد دين الهدى لانه مجتهد انهيت ما جمعه اجتهاد وضربي الأغوار معلن جاذي مما أفاد ليه درس الباررة مما وطوت عليه كتب الماهرة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لبني حلول اللامعة معاحة تعجب المطالعا فالحمد لله العلي المجزي المانح الفضلانا المكمل لني عمي عنها يتل العد لو كان ما في الأرض يمد ثم صلاة الله والسلام على الذي جلا به الظلام محمد الذي سما على السماء وأهله من بعد ما الأرض سما أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى